إن مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا ونحن مسافرون عن الطلاق ذكرنا في حلقة سابقة نسبا مروعة لنسب الطلاق التي تقع في مجتمعاتنا ذكرنا أنه في السعودية في كل ساعة يقع حال الطلاق ف الإمارات في كل ساعة إلا ربع يقع حال الطلاق في مصر في كل دقيقتين يقع حال الطلاق وإن ذهبت إلى بلدان أخرى ا ن شئت في بلاد الشام ا و في بلاد المغرب العربي وإن مررت بليبيا وإن مررت بالسودان وبغيرها باليمن بالعراق إلى آخر لتجدن من أسباب الطلاق ومن نسب وقوعه عجبا تكلمنا في الحلقة الماضية ع ن الطرق التي شرعها الله عز وجل لأجل الحيلولة بين الزوجين وبين وقوع الطلاق ذكرنا أيضا بعض الأسباب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الوسائل التي كان عليه الصلاة والسلام يبذلها ليحول بين الناس وبين وقوع الطلاق تكلمنا أيضا لماذا وقع الطلاق في خلال السنوات الأخيرة بقي معنا كلام كثير حول الطلاق حول أسبابه حال المطلقة بعد طلاقها ما هي أنواع الطلاق ما هي الأسباب الرئيسية التي ربما جعلت المرأة تطلب الطلاق أو جعلت الزوجة يطلق الكلام على هذا الموضوع كثير ولا يكفي له في الحقيقة يعني حلقة أو حلقة ثاني أو ثلاث لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق وأنا واثق من معلوماتكم فتحتاجون فقط إلى تذكير بها وتنبيه عليها فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون يسعدني وجودكم معنا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هلا و ا ل ه مساكم بخير هيا ان ا ل ل ه ودكم نراجع الذي ذكرناه في ا ل س ب و ع في ا ل ح ل ق ة الماضيه أيه. الله يستر <تصفيق> انا كنت <انت> غايب طيب <تصفيق> انا كنت غايب ي ن ذكرنا اول شيء ان أ ي شخصين يعيشان في مكان واحد من الطبيعي ينقع بينهما يعني مشاعر مش مش وذكرت عدة أمثلة مثل طلاب في فصل مثلا سكن في عمال الأصدقاء في دائمين, دائمين. دائمين يقع بينهم التتش هذا طبيعي جدا لكن على حسب الحجم حجم المشكلة ا و وقوعها ا و عمقها يكون حلها حين سهل أو صعب ذكرنا أيضا كيف أن الشريعة شرعت أشياء تحصل قبل الزواج حتى ما يقع طلاق حتى ما يفشل الزواج من أهمها ذ ذكرنا ا ي ش النظرة الشرعية ل ى المرأة وش الفائدة يا ناصر و ا ل ن ظ ر الشرعية؟ أنت الآن لما تخطب إن شاء الله بعد 25 سنة لما تقرر تزوج عجل ن ت ك و ن عقلت و ا ح س ن شوية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <هي تصفيق> أشفاء <تصفيق> <تصفيق> إذا ن ك تقول يا جماعة ا ن ا أريد أني ا ن ظ ر إليها قبل ما أعقد العقد الشرعي وش تستفيد؟ تلطيف القلوب يعني قلبك ممكن يرتاح ل و ما يرتاح شوف هل ا ن ت رتحت لها؟ لما تراها ولا ما ارتحت قالوا <تصفيق> حبه ومنون <أول> نظره الحب م ن و ل نظره يؤمن بالحب منون نظره كذلك وفيه بالمناسبة ملاحظة مهمة يعني أيضا الواحد يا جماعة لا يأتي ينظر للمرأة وهذا مهم وأنا أتكلم كأب يعني يمكن أنتم لسه عزاب فأنا لما يأتي واحد وينظر إلى بنتي وبعدين يقول الله ما ما أريدها برضو يجرحني ذلك صح. ويجرح بنتي والبنت لما في الشهر يراها ثلاثة أ ر ب ع وكلهم لا ي ر ي د و ن ه ا هذا أيضا يؤثر في نفسيتها صح. وهذا الذي يجعل شباب عددا من الناس يرفض أنك ت ر البنت ويقول اسأل عنها خل أمك تأتي تراها لأنه يشعر أنه نوع إهانة للبنت ا ن يعرضها كل مرة وكلهم يأباها أيه. لذلك المفروض ا ن ت قبل ما تصل ا ل ى مرحلة ا ن ك الشرية. تنظر إليها أن تكون في أشياء قبل مواصفاتك ترى ما ل ك ممتاز تأخذ المواصفات كاملة تسأل عن دراستها وعن وعن عرضها وعن عيونها، لونها شعرها. عيونها شعرها ا خ ل ا ق ه ا كل المواصفات حتى يتكون في ذهنك صورة ذهنية لها صح يعني ا ن ت الآن صورة ذهنية تصل ا ل ى 80% يبقى عندك فقط تطبيق الصورة الذهنية على الواقع والتثبيت فلا أفرض أ ن قالت لك أمك من البداية قالت والله يا ولدي ا ن ا أشوفها حلوة قلت ليش يما قالت ا ن ه ا طويلة ونحيفة <تصفيق> فقلت لا والله يما يم <تصفيق> هذا النوع لا أريده بينما واحد آخر يريد هذا النوع من من النساء ي م من البداية الله يوفقها ما, ما أريدها طيب لو قالت أمك شوف هي حلوة بس ترى شعرها ناعم جدا هذا اللي م ح ل ي ه ش ك ل فقلت أنت لا والله ناعم كثير ل ا ا ن ا حب ا ل ش ع ر كده نجعد وحس من ا ب ن ت حلوة ت ر ى الناس ذ و ا ء والله الناس ذ و ا لذلك أحيانا كان أحيانا ن ش و ف واحدة من بناتك و ل أ خ و ا ت ك شعرها كده يا بنت الناس ما عندك مشت ما عندك زشوار تقول له والله هذه الموضع ف ا ح ي ا ن ا بعض الناس تميل أنفسهم من ش ي ا ء معينة فأنت م ن البداية شكلها وطولها وعرضها ولونها ا ل ى إذا أعجبك كل هذا وناسبك عندها تعال واطلب ا ن ك تنظر إليها ما يسمى ب ا ل ن ظ ر ه الشرعية التي تطبق ما في عينك ما في ذهنك على ما تراه وهذا مهم حقيقة حتى الإنسان ا ي ض ا ما يتساهل وكذلك لا بد يا ا خ ي المرأة التي ستنقل إليك الصفات تكون دقيقة صح. يعني أحيانا بعضهم يرسل والدته والدته تكون كبيرة في السن وبالكاد يا الله المسكينة تفتح عيونها وتقرب النظارات ا خ ذ المجمل حتى فتقول لا الله حلوة حلوة يا ولدي يما طيب كيف شكل عينها كيف شكل أنفها كيف شعرها والله يا ولدي ما شفتها ز ي ن بس إنها طيبة, طيبة. طيبة. بعضهم ب يهتمون بأشياء أخرى يعني مثلا يشوفها, يشوفها حركية في البيت وتنظف و ت ز ب ط كانت بس وصبت القهوة وجابت الحلة وأمهم قالت والله هذه اللي كان هذا لذلك مرة واحد من الشباب يقول وصفت لي فتاة غاية الوصف يقول فلما ذهبت فإذا الوصف الذي أعطتني أمي عس مسكينة يعني أمي يقول فندمت وجلست حاولت أثرت طف يقول فشعر أبوها أنها ما عجبتني لأن من البداية ما تكلمت كثير وخفضت رأسي يقول فقال أبوها والله يولدي تراهي ما شاء الله فلانا طيبة وتراه خطها حلو يقول خطها جميل يقول فكرت في نفسي أنا بدخل بها مسابقة أنا. أنا مش ب غ ة بالخط والله ش غ ل ه ا كاتب عندي ايه <تصفيق> فهي المسألة تحتاج ض ب ط طب الصورة يا عبد الرحمن ما تغني عن النظرة طبعا الصورة إذا لم يستطع هو أن يعني ينظر إليها ا ل ن ظ ر ه الشرعية الحقيقية طبعا أنتم عزاب فأسيرتكم مهمة إن شاء الله مسافرون سبعة كلنا متزوجين أنا لعب أجب أم مطور يا أخي أنت تحتاج عندما تخطبها ليس أن تنظر فقط ا ل ى العين والفم وكذا تحتاج يا أخي ا ن ك تشوف طريقة كلامها صح. تسمع صوتها تسمع لهجتها نظرات عينيها أسلوبها في, في الحديث في الكلام يعني ليست القضية بس والله أنا شفت صورة والله أنا ما ا ن ا بشاريها أعلقها عندي لا ا ن ا بعيش معها لذلك حتى في الجلسة لابد أن يشعر يعني أو ناصر أبيك تطبق لي الحين أفرض انك انك جاي تريد انك تشوف نظرة شرعية سلام من يوم تدخل ايش بتسوي سنفيها طاق طاق <تصفيق> لا والله جد يعني جت هي المسكينة وجلست هنا انا مودة يقول جلست هنا ولا هنا <تصفيق> طيب وش بتقول اول شي ء والله ما بعتجربت س ي ا ب ا ن ا أول, أول شيء يعني الحين شاهدنا شباب يمكن يعني يمكن اليوم أو بكرة يروحون يشوفون ماذا ستقول ا و ل ما تدلس؟ بسلم إليها ت ج ل س عليها ستقول س ي ت ب خ ي ر لا لا لا كده ماشاء الله نشيطة ماشاء الله كده وين ا ل ق و ا وين ا ل ق و ا ن ت اللي مسوي ا ل ق و ا ولا من قوم ج ي ب ا ل ق و ا طبعا ف <فيه>. ي <تصفيق> ن ظ ر ة اللي من خمس رجلها أ ص ب ع حايلة هن يعني بتجزها جز من هذا لين <تصفح> أعلى رأسها مين منك <تصفيق> الله ك ف ي ن أشهر الله أكيد يا ج م ا ع د أخذ لي شيء أن جاي يعني تتزوج لا والله من حق من السيارة م زي ما تبحث السيارة لكن هنا بدون فتش يعني الزين <تصفيق> <تصفيق> يعني تبدأ ا و ل شي تتأمل في المرأة كلها طيب وبعدين سلوبها صالف وش تقولها ب ع ل ك يقول لا ج د والله وش تقولها و ل ل تقول لها و ا مثلا والله اليوم ا ل س ه م ن ا ز ل ة ما وين تدرسين ا ش ش ل خ ب الو م ع ل و ا ب ع ي ا ت جمع ا ط و ا ب ع ا ص ب ي ا ي و يعني تبيها بس تتكلم ك م تقريبا الجلسه تستغرق منكم والله لو تدي تكي ساعه يعني س ا ع ه ط ك ل ع ه يعني 10 دقائق انا اتوقع غ ا ل ب ا غ ا ل ب ا ترى ا ل يخلص الكلام في اول خمس سبع دقائق ينتهي الكلام بعدين أصلاً ترجع ا ص ل ا ترجع الشريط يبارج علومك ط ي ب لا بس انه هو التفصيلية هذي ب ل ك س دقائق سبع دقائق شان تقدر تصوره جسم صحب رسخة هنا طيب انا, أنا بس بسأل الكسؤال احمد لو جيت انت تنظر لها النظرة الشرعية فرضت وبعدين رأيتها جريئة جدا وجت وجلست ا وقالت السلام عليكم قلت أنت عليكم السلام لا وإنجليزي يمكن بعد مارسي. إنجليزي بعدين قلت لها كيف حالكم قالت والله أنا طيبة كيف حالك أنت إن شاء الله طيب قلت أنت مثلا وين ت د ر س ي ن قالت أنا والله بالجامعة وعندنا تصدق سبحان الله صعوبة في ه الجامعة يعني جدا يا أخي عندنا دكتورات سيئات وأمس ف ص ل و ط ا ل ب ه تصدق وانطلقت تصورف معك وحاطت رجل على رجل و... وتقول لك اشرب عصير بر ليش ما تشرب؟ هذه من بدايتها كذا طيب جدا ح م د لو كانت بهذه الجرأة من البداية وأول لقاء ب ي ن ا و ل لقاء أنت توق جايب تخطب ا ل ا مرة قلبتها أنت اللي انحرجت وقمت تصبب ع ر ك شوف والله أحيانا يمكن تكون كذا طبيعتها بطيب نية تحب تسولف تحب تتكلم وشكلها ما شاء الله خقت بصرا ورتاحت وقالت يلا خلنا نسولف هذه ما أدري ترتاحت معك على ط ر ي يمكن من البداية س ب ح ا ن الله ما تدري لكن إذا كان ذا ا ل نظ وين الباب أي واحد السؤال إيش يعني ا ي ش يقع في نفسك الشكل يقع في طبعًا نفسك طبعا أ ه ا غ ي ت م بنات الناس لا لا طبعا لكن ا ي ش اللي يقع في نفسك لما تشوف فجرية وحاطها عينها بعينك طول الكلام وجالسة فلما قلت ا ن ت قالت ليش ما تسولف سول ت و ن ا مبكريم ما كملا نص ساعة يجلس يا أخي إيش تحس في نفسك لا لا طبعا كذا أكيد ب... بتردد إيش مرحة إيش الظن الذي يأتي في نفسك انه والله هذي شكلها ما شاء الله متعود انها تكلم شباب احسن انها اصلا م د ر ب ة وبالتالي هي ليست اول مرة تشوف شاب انها مثلا ر ب م ا عندها علاقات وعندها <مم> ا طبيعة عملها مثلا ا خ ت ل ا ط ايه اختلاط وبرجال بس ل غ ط ي ة وكي شيء بس انها ا ح ت ك ا ك صار, صار عندها ج ر ا انا واحد من الشباب مرة استشارني في شيء قريب من ذلك يقول رح تشوف النظرة الشرعية عادة ا ل ن ظ ر الشرعية تكون البنت لابسها ل ل ب س طبعا أيضا ف ي ا أقوال لها ل ع ل م يعني عند الحنابلة وعند ابن حزم و غ ي ر ه بأنه ينظر ما يدعوه إلى نكاحها ابن حزم توسع شوي أيضا في الموضوع <تصفيق> لكن الأصل الراجح أنه ينظر ا ل ى ما يدعوه إلى نكاحها ينظر إليها كما ينظر إليها إخوانها مثلا جايب شعرها عادي وبله زوت النورة وعادي طيب فصاحبها بعض المذاهب عند الشافعية مثلا أنها لازم تكون محجبة مع م ح ج وال والصحها. تأتي ب ب ش ع ر ه حتى ينظر إلى الشعار ي ن ظ ر إلى كذنين فصاحبي هذا يقول ي شيخ لما ذهبت أخطب سألت عنه وقالونا بنت ط ي ب ه وهلها طيبين ي ق و ل فلما جاءتني فإذا هي لابست النورة إلى نصف الركبة إ ي ب د م و يشوف إ ي مولا يشوف إ د م ا ش و ف الساعة بعد مولا ي ش و ا ل يمكن ماشي على مذهب محزنة يمكن <تصفيق> على مذهب محزنة يقول جاءت وضعت رجل على رجل وبتتت س ا ل ف معي يقول و ا ل ل ه يا شيخ كأنها طعنة في قلبي قلت في آه. نفسي وين الجرأة هذه الحين وأنا لسه ما تسأل و ل مرة تشوفني ولا صاحبي مطوع وشغل نظيف أي. يقول قلت في نفسي وشها ل ب ن ت وهي بكر يعني ليست مرأة مطلقة فردا فنقول تعودت على الرجال فصار عنده علامة ا س ت ف ه ا بصراحة يقول ف ب د ا ت أسأل وأدقق فإذا المرأة أصلا هي يعني أهلها فري ني في تعاملها مع عيال عمها وعيال خالها واختلاطات وأنواع من ذلك فأنا أعني بهذا أيضا الواحد ع م ا ينظر النظر الشرعية ينبغي أنه يدقق في أشياء كثيرة يدقق في أسلوبها في جرأتها في في لبسها، في طريقة تعاملها م ع ف ي في حيائها، في خجلها ا ل غير ذلك، وحسن الله يوفركم آمين. أمين، سبحان الله أبو عبد الرحمن، حتى لو ما كان م ط و ع هذا الشخص ا ن ت انت جاي تخطب عشان تصير هذه زوجتك، ب ت ص ي ر بكرة أم عيالك م. فطبيعي أنها تجيك بشيء محتشم حتى لو أنها مثلا بكرة تزوجتها ولبست لك اللي تلبس لك، ما عندك مشكلة في هذا ايش تلبس مثلا يعني واحد ا د ت ك ن شاء الله ما تلبس، <تصفيق> <تصفيق> أوكي ولكن، زوجتك، زوجتك، زوجت. ولكن ا ن ت الآن تقدم لها طبيعي ا ن ه ا تجيك بشكل محتشم <تصفيق> العود ا لأول ركزة ا ص ل ا ً لا يزل أ ص ل ا يا أخي يعني المرأة حتى إذا تزوجت الرجل ترى تجلس ر ت في الغالب ا و ل ثلاث ب ع ي ا م وهي في حياء تام ي ل ل تاكل تش... متعرق حادحات وإذا قال إلا و ق ف عند بقالش تشربين قالت ما أبغى شيء وهي هل كان من العطش أي شيء زي ا ل ح شديد طيب ما هي, ما هي يعني وجهها مغسول بمرق مثل ما يقولون إيه. لكن القضية إذا كانت من ا و ل نظرة شرعية ج ا ت البنت وفلت الأمور معي ف ع ل ا هذا يحطها ط ب ع ا لا أتهم البنات يعني لا يفهم مني ذلك اي حالاتنا أترى أني لا أقصد البنت الجريئة أنها سيئة لكن أنا أتكلم عن واقع عند الناس يعيشونها ه ن ا ي مشاكل في ا ل و ب ا الراحن يعني واحد من الشباب يعني قال لي قصته نعم عقم الله م ا ل ف ض ح و ا ل <تصفيق> ا ا ت م ل ك وشاف ا ل ش ا ل ش ر ع ي ة وزي كذا صارت مكالمات يعني يتصل عليها وتتصل عليها يقول من بعد المكالمات بدت تصير فيه نوع من ا ل ل ا ف ا ت نوع مشاكل بينه وبين بسبب المكالمات يعني شكلك ن ت حق بنات ش ما ترد انت انت انت ا ل ا ن فصلة ل ي تقريبا قبل سبعين عجيب طلقها. طلقها ولم يدخل بها لسه. م. فالمشكلة اقول فيها مشكلة المكالمات ومكالمات بعد الملكة اتوقع ان فيها شوف هي يعني تبقى انها احيانا فيها فائدة من جهة تقارب النفوس البعض وتريحك تجعلك احيانا يعني كيف أصفها لك طبعا ا ح ن ا ما جربناها ل ا ن ن ا في, في عصرنا لا كان في بيجب. جوالات أو ما تزوجت ولا في أي وسيلة و س ا ئ ل التواصل ب ي ن ك وما تزوجت ك ل ا تلفون البيت ولما تتصل على تلفون البيت يعرف كل البيت كلهم ي ر د و ل وبالتالي أصلا حتى داك ما داك كان داك في نظرة شرعية عندنا ولا يعني قديم وضعنا صعب, صعب جدا يا أخي <تصفيق> لا نظرة شرعية ولا تشات يعني أنا متزوج الآن أ ت ك ر يا من 21 رص. سنة ت ق ر ي ب ا و 22 سنة <تصفيق> وبت... شارب <شايف> طيب <تصفيق> بس متزوج و أ ا صغيرة صغر منك فالمقصود أن ما كانت الوسائل منفتحة وبالتالي يكون شهر العسل له ل ذ ه ل ا ن ك توك بتعرف عليه وهي مستحية وأنت مستحي م ن كل واحد خشلهم <تصفيق> بالتاني فيكون يا أخي حتى في مواقف لطيفة و ل ذ ه لكن لما يصير الواحد عقد وجلس لستة شهور وكل يوم مكالمات وبعدين طلعها معاه للمطعم وبعدين م ر ه راحوا يشتغون أثاث وبعدين يعني يصير لم يبقى إلا ذاك الذي تعلمونها بس أيوة. يعني وين لدت شهر العسل والخجل وال وأنها يعني يبدأ يتعود على أشياء م ن ويتتعود على أشياء م ن لذلك أنا لا أشجع ترى كثيرا على كثرة المكالمات كثرة اللقاءات في وقت الملكة صح. يكفي مكالمة ومكالمتين ا ر س ل ه هديتين ث ل ا ث وانتهينا قل ل وعدلت الدخل حتى مكرمات ما ي ح ت ا يعني يمكن يحتاج حدود العلاقة يا ب ا ب ر ح م ن بين الخطيب و خ ط ي ب ت ه قبل لا يملك عليها بعض لا. الناس يتوسع مرة أحسنت. وبعض الناس نهائية ما فيه أي نوع منواع الاتصالات في الخطبة محسنت. ولا ا ل م ل ك لا قبل الملكة قبل لا يعقد عليها العقد الشرعي وبعد الخطبة له في بعض الناس أحيانا أثناء الخطوبة من قبل ما يعقد العقد الشرعي يكون عندهم أنواع التساهل في المكالمات مم. ويجلس في البيت عندهم و ي ص ا ف معه ا و ربما أحيانا عرف عادة عرف عادة ه الشريعة ه لم تأتي بهذا وأحيانا تراهم أحيانا يتمشون في بعض البلدان مثلا يعني يمكن احنا عاداتنا تحكم شوي ل ك والشرع يعني قوي لكن في بعض البلدان عادي تجده معها في الحديقة ويقبلها بعدين والله هذه خطيبتي خطيبتك أنت لو, تمو... لو... لو تموت ما ورثتك ولا أحدت عليك أ ر ب ع ش ه ر وعشرة وما... ما بينك بينها علاقة زوجية و... ولو خطبها أحد وتزوجها تصح زواجه أجنبية هي أجنبية عنك تماما فالتساول بمسألة خطيبي وما خطيبي هذا لا يجوز تبقى أنها مرأة أجنبية عنك الذي يجوز فقط فترة الخطبة يأتي وينظر إليها النظرة الشرعية طيب فإذا نظر إليها م ث ل ا ناصر يقول بتكي معها ساعة يعني خليه يجلس معها ساعة وسولف معها بوجود أهلها ط ب ع ا ب ا ل ح ا ل ة ا ج ل س معها كلاسر أنت خطر ممنوع القطار <تصفيق> <تصفيق> فإذا خرج بعدين قال يا ج م ا ع ه أنا والله ما كنت, كنت مضطرب ولا رأيت هزين وأبوها أشغلنا وصراحة ه ما خرجت بسرعة وبعدين رجعوها وكانت مستحية أريد أني أ م ظ ر لها نظرة ثانية <تصفيق> إذا احتاج <تصفيق> إلى ذلك فعلا وكان ثقة هو واحد لعاب يتكي مع البنت كل يوم وشرب عندهم مصير بلاز أ خ سويت في الاختبار اللي قلت إلي اختبرت فيه قبل أمس <تصفيق> زين إذا احتان ظ ر ة أخرى نعم أما أنه يقول والله كل اسبوعين دق عليها تلفون يلا جاهز يلقاه الشاي أنا جاي عندكم وهي ليست, ليست لم يعقد عليها هذا <تصفيق> لا يجوز تبقى أنها <تصفيق> مراهج نبيها يعني فضل في النظرة الشرعية بدون صحبت أبوها يعني أخوها لأن الشبار أو الكبار في السن ل ق ا خلاص شفتها كل ش شفتها يلا ق و م قومي ط ب ا ش و ف لازم يكون احد موجود ا ي بس ا ن ه ما يكون م ا ذ ا ك ت ق ك م ن ا لقاء تناظر ب ل ت س و ل ث شفتها يلا قومي ا ي طبعا اذا تيسر انك انت ترتب مع احد غير الاب لان ترى حتى بعض الاباء يصير متشدد جدا فانت لو رتبت مع الاخ مثلا ولا مع الام ولا مثلا مع أخت كبيرة عندها متزوجة وعندها أولاد وكذا كبيرة في السن فهي صايرة مثل أمها فرتبت معهم وجاءتي وجلست يعني بعبايتها طبعا وكذا اللي هي ليست الزوجة التي ستخطب لا الأخت فلأجل أنها تزيل الخلوة بس ما يكون خلوة بينكم فهذا حسن ي ي ليس لازما أن يكون الأب بنفسه موجود يسوي لكم مشكلة شفت البنت <تصفيق> خلاص يلا قومي روح لأمك وليش نظر, نظر تحت, وليش نظر تحت. نظر فوق. <تصفيق> والأصل أيضا أن ينظر إليها كلها يعني ينظر إلى حديثها وسواليفها وعقليتها ودراستها وأن تكون هي أيضا واضحة في ذلك أحيانا ا ن ا أعرف واحد من الشباب خطب فتاة ولما يسأل عنها قالوا له أنها الأولى ا و الثانية على الجامعة وهو يبغى واحده كده متفوق وذكية فجاء وأعجبه منظرها إلى خ م ا ل م لكن قال م د ا منها ذكية وإن شاء الله أني سأستفيد يعني من كونها تبتعث معي وكذا وتدرس ماجستير فلما دخل بها وتبينت الأمور فإذا هي مفصولة من الجامعة <تصفيق> العكس تماما العكس <تصفيق> تماما من شدة بلادتها مطوي قيدها من الجامعة مفصولة يقول فصراحة يا شيخ يقول لها ب و علي كانوا يقولون أنها الأولى أو الثاني على الجامعة فكنت أؤمل تبتعث معي و ا خ ذ لها بعثة وكان بيبتعث فتدرس ماجستير ويقول فلما رأيت فإذا الأمور ليست كما كما و فأيضا الوضوح في مثل ه المسائل ا م ر مهم جدا وليس فقط ا ن يسأل أن الزوج هو الذي يسأل على البنت كذلك لا بد أن تسأل عنه أنا يعني وقفنا على بعض المشاكل من أسباب الطلاق أنه ما كان واضحا لما جاء، جايهم س ي ا ر ة أ ح ي ا ن ا مستأجرها جايهم راكب له ب ن و ر ا م ا ولا بيئم آخر موديل ولا غيره ت ح ا ل ووقف السيارة وجايهم ولابس ل ساعة مدري إيش و... فهم لما رأوا هذا المنظر يعني ال... اندهشوا وقالوا مش نسأله بعد عندك فلوس ولا لا وهو بهذا الشكل ففي مثل هذا الحال يعني هم أيضاً لا بد أن يدكقوا والله يا أخي إني دخلت قبل قبل فترة بسيطة في موضوع تورطوا بشاب يعني رجل متزوج فأخذها كزوجة ثانية هو ولما جاءهم طابع كروت م ع ي ن ه إنه مدير شركة كذا وكذا وشركة وهمية لا حقيقة لها وقال له ب و ا ش تشتغل قال والله أنا عندي عم عدة شركات وعطاه الكرت والكرت طابعة بـ بـ بـ 80 ريال 1000 100 حبة ب 80 ريال زين؟ وجاي عندهم ولبس ب معين و ق ا والسيارة أيضا فارهة جدا السيليو. وبالتالي أبو البنت يعني انغش به ح ق ي ق ه ومظهره حلو ومشخص وعطورات وجايب معاه هدية يعني الأب وبخور كذا علبة بخور ومدري كم س و ا وللبنت هدية فالشغلة كل الهدايا هذه ما كلفتها 5600 ريال واستعجار السيارة ب1000 ريال في اليوم م س ت ا ج ر هذا النص يوم بعده وال... والكروت اللي, اللي طبعها وزوجوه ثم تبين لهم من الرجل والله لا في ا ل ع ر ولا في النفيل يا طفران طفران فعلا ما. الفتره اللي تكون بين الخطوبه والملك هل ا ل أ ف ض ل انها تكون ط و ي ل ة عده اشهر بعض الناس 6 اشهر 7 اشهر ملك سنه بعضهم م. انا اعرف ص ا ح ب سنه كامله ملك عليها يعني, يعني خطبها وما ملك عليها هل الافضل تكون طويله و ا ل أ ف ض ل تكون ق ص ي ر ة وجميل ه ولا تختلف اختلاف ا ل أ ش خ ا ص هو زي ما ذكرت عبد العزيز هي تختلف باختلاف ظروف الناس ح ي ا ن ا اذا كان و ا ح د يحتاج ا ن ا ن ص ح ت ع ب ي ر يعني يكون علاقة مع البنت يعني أحيانا بعض البنات يكون واقع ا ه ل ه ا يحتاج ا ن تتصل بها كثير يعني بحيث أنك تصلح فيها أشياء معينة مم. ترسل لها مثلا بعض الكتب تقول يلا أشرايك في هذا الكتاب ا د خ ل ي ن الموقع الفلاني ردي على هالإيميل يكون بينكم بينها تواصل من ناحية تطوير الفتاة ا و هي أيضا تطور ش ا ب أحيانا البنتي اللي تؤثر عليه صح. صح. وتجعل صح. الاهتمامات أحسن وكذا صح. أما إذا كان لا يحتاج إلى ا ن يع تطول العلاقة بينه وبينها فانا ف ت ر ة ا ل م ل ك ة ا ل ط و ي ل ة لا ارتاح اليها كثيرا يعني, يعني تبدا المشاكل تبدا احيانا المشاكل ممكن زي صاحب ناصر يطلقها تكثر مشاكلهم يقول اللي هذا اوله ينعف ثاني فهي يطلقها من البدايه هاي احمد طيب بعضهم ابو عبد الرحمن يدخل على زواجه و مرغم سواء من قبل الفتاه او من قبل الشاب نفسه مم. مشكلتهم خلاص يقفل ي ف ل ابواب الدنيا فجاه خلاص يقول مستحيل ان يعطي أ ح د الثاني ة ف ر ص ة يعني هو لا يعطيها فرصه و ل ه ت ط ي ه فرصه مم. انهم ي ت ف ا ه م مع بعض ووقتها خلاص يقول لك قفل الموضوع واخي هذه هذه مشكلة شوف النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة ا ن كره ا منها خلقا رضي منها آخر صح. لا يفرك يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها ا ن كره منها خلقا رضي منها آخر بمعنى ا ن ا قد أتزوج فتاة وبعدين يظهر ل ن البنت ما تعرف تطبخ أبدا وأنا أدخل عند إصحابي أتغدى عند هذا وتعشى عند هذا وأشوف أنواع الطعام زوجاتهم ي ص ن ع و ن ه ا ف ا ت ي عند زوجتي فإذا هي بالكاد تستطيع أن تسوي الشاي فأقول في نفسي يا أخي شوف أنا تزوجت هالمرة ا غير أحسن مني لا أنت لا تنظر إلى ميزة واحدة فقط وهي القدرة على إعداد الطعام انظر ربما ذاك الزوج زوجته صح أنها تطبخ طعام صح لكن أخلاقها س ي ئ ح ربما ا و ربما تعرف تطبخ طعام لكن تعاملها مع أم الزوج سيئ فأنت أيضا ا ن كرهت خلقا من امرأتك انظر من جميع الاتجاهات لا تنظر الى اتجاه واحد انظر الى اتجاهات اخرى ق و ل والله صح يمكن كذا لكن الحمد لله معتني ب اولادي تعاملها معي حسن دينة الحمد لله صاحبة صلاة تقوم تصلي الضحى والله من يوم ز و ج ت ه ا توقذني اصلي الفجر وكذا بينما الثاني ربما كل يوم مضاربة مع زوجت عشان تصلي ربما يرجع من العمل قبل العصر بربع ساعة يقول ص ل ي ت الظهر قالت ا و نسيت اصلي كيف نسيت ت ص ل ي أنت بها السن وحامل بكرة أم عيالي ولا صليتي والله لو ا ن ك أحسن طباخة ما تهتمين بالصلاة إيش أريد فيك فأيضا لابد يعني لما الواحد يفكر في مسألة الزواج ا و نحوه أن لا يطالب دائما أن تكون المرأة كاملة مئة في ا ل م في كل شيء حتى الزوجة يا أخي يعني ا ح ي ا ن ا بعض النساء يصل سنها إلى, إلى سن متقدم ما أريد ذ ك ر عمر معين لكن يتقدموا بها السن وهي لم تتزوج لأنها وضع شروط معينة في الزوج الذي ي ا ت ي وربما يكون قلبها متعلقا بشخص معين تراه أحيانا تشوفها في تلفزيون ا ل و ت ش و ف ه في غيره وتبغى واحد زيه زي طيب قال الله تعالى يعني يجمع ق س م ي ي من يشاء ويفرق من يشاء ما زي الرجال له مواصفات له شروط ورضي ا ل م ر أ ة لها حق يعني لها مواصفات لها شروط صحيح لكن كلاهما لا ينبغي ناصر ا ن ه يطالب ا ن تكون الشروط موجودة 100% يكفي ا ن يكون موجود من رغبتي 70% في الزوج أو في الزوجة وآخذها ما هو بشرط أنها تكون يعني مثل ما قال عراقية الأطراف هندية الشعري أو مدري ا ل ح ش ويبدأ لواحد هذا مثل ما قالوا هذا نختم بها لأنه يقولون للوقت انتهى ذكروا أن رجلا ذهب ليشتري يشتري حمارا يقول فجاء عند صاحب الحمير وقال له والله ا ن ا أريد حمارا إذا أمرته مشا وإذا نهيته وقف وإذا ركبته أسرع وإذا ركبه غيري أبطأ وإذا أطعمته شكر وإذا جوعته صبر وإذا حملت عليه لم يتعب وإذا حملت عليه أولادي مدرئ تفصيل بالنسبة ثوب ذ ه تفصيل صوب. ثوب ج ا م ع د د ل ه يقول ففكر صاحب الحمير شوي فكر فكر فكر بني قال والله يا أخي هذه الصفات صح. لا تنطبق إلا على قاضي البلد أ ا ا ل واحد عندنا فانتظر ا ن مسخ الله القاضي ي حمار ا ب ع ن ك إياه بمعنى أنه وين نجيب لك حمار بهالصباد فكذلك أنت لما تطالب أن يكون اللي أمامك بتوظف موظف حطيت مئة شرط لن يأتيك ولا موظف صحيح بتشتري سيارة حطيت مئة شرط لن تستطيع ا ن تشتري سيارة يعني الله تعالى سماها دنيا فلابد الواحد عندما ي ط ر ب أن يشتري ب ي ت ا يشتري ا ر ض ا يتزوج فتاة، يشارك واحد في تجارة يعني أن لا يكون م ش د د ا في ا ل ر ا ع ي سددوا أقارب، ويبغال نظار حلقة ثالثة أ ي ض ا ي هذا أسأل الله يجزيكم خير <تصفيق> الجزاء، <تصفيق> أنتم ويلة أ ح ب ا أيضاً أسأل الله أن نكون وصلنا يعني الرسالة إليكم حول ما يتعلق ب ا ل ن ظ ر ه الشرعية ه و صفات الشاب الذي ي تتزوجه الفتاة أو الفتاة التي تتزوجها الشاب وأسأل الله أن يؤلف قلوبنا أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يتقبل مننا ومنكم وأن يعمر بيوتنا جميعا بالسعادة والطاعة آمين إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إ ن الجميع مسافرون مسافر